وتكلمنا في ا ل ح ص ة ا ل م ا ض ي ة عن المحور ا ل أ و ل أ و ذكرنا ج م ل ة مما يخص هذا المحور وهو و ق ف ة مع عنوان الموضوع ويتضمن هذا المحور المباحث ا ل آ ت ي ه اولا ح ق ي ق ة ا ل ف ت ن ة ثانيا م ش ا ب ه ة ا ل ف ت ن ة للبلاء من حيث الاستعمال ثالثا ح ق ي ق ة الشبهات ر اخباره ب ع ا إ صلى الله عليه وسلم بظهور الفتن خ الواجب م س ا ا عند ظهور الفتن سادثا معنى القواعد و ا ل ع ظ ا س الفوائد ب ع ا ا ا ل م س ت ف ا د ة من السير عند حلول الفتن ا ل م ض ل ة على قواعد ل ل س ن ة وقد ب ر معنا م ب ح ث ا ل أ و ل والثاني والثالث ووقفنا ا ا ل ث ن ي ا ا والرابح ل ل ث ث و و عند ا ل م ب ح ث الخامس وهو الواجب عند ظهور الفتن بعدما بينا ح ق ي ق ة ا ل ف ت ن ة من كلام الحافظ ا بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري حيث بين رحمه الله تعالى على أ ن ا ل ف ت ن ة هي الاختبار على سبيل العموم وتطلق على معان ك ث ي ر ة مر ة معنا ذكرها وتحدثنا كذلك على أ ن لفظ البلاء هو كلفظ الفتنه في استعمال أ ه ل العلم بل في استعمال الشرع كذلك تطلق الفتنه ويطلق لفظ البلاء والمعنى واحد ثم تكلمنا عن ح ق ي ق ة الشبهات و أ ن الفتن على ك ف ر ت ه ا ترجع إ ل ى فتن الشهوات وبينا إ ل ل ى فتن ا ش ه ا ت و ب من كلام أ ه ل العلم رحمهم الله تعالى على أ ن أ ص و ل و أ س س هذه الفتن على ك ف ر ت ه ا إ م ا ا ل ش ب ه ة أ و ا ل ش ه و ة وذكرنا أ ن ه تم التنصيص على الشبهات في هذا العنوان ل أ ن الشبهه هي أ ص ع ب واقتل للقلب من مرض ي أ و من ف ت ن ة الشهوه كما نص على ذلك ا ل إ م ا م ابن القيم رحمه الله والشبهات لا تخرج كما قلنا عن حيز الفتن ثم انتقلنا إ ل ى الحديث عن إ خ ب ا ر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور الفتن فنبينا صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر ن ا أ ن الفتن ستظهر في آ خ ر الزمان وذكرنا أ ن المقصود من ذلك هي الفتن ا ل م ض ل ة ل أ ن الفتنه تطلق على ما هو خير وتطلق على ما هو شر وتطلق على الرخاء وتطلق على ا ل ش د ة فالمقصود في الفتن كلامنا الحديث عن الفتن المضلة ولذلك نهى السلف رضوان الله عليهم أ ن ي ت ع و ذ ا ل إ ن س ا ن من الفتن على سبيل ا ل إ ط ل ا ق و ق ي د ذلك بقولنا نعوذ بالله من سوء الفتن أ و أ ن نقول نعوذ بالله من معضلات الفتن أ و من مضلات الفتن و أ ش ر ن ا على أ ن لفظ الفتن إ ذ ا ورد ا ل ت ع و ذ من الفتن في بعض ا ل أ ح ا د ي ث و ا ل آ ث ا ر ولم ي أ ت ي مقيدا في الظاهر قلنا على ان السياق يقيده من باب القاعده ا ل م ق ر ر ة عند اهل العلم ان السياق من المقيدات ثم تكلمنا عند هذا المبحث عن د هذا ا ل م ب حقيقه ث عن ح هذه الفتن ف إ ذ ا ظهرت هذه الفتن على تنوعها ما الواجب علينا تجاه هذه الفتن إ ذ ا ظهرت الواجب كما يقول العلماء الواجب علينا ع ن د ظهور الفتن أ ن نتقي هذه الفتن من التقوى والتقوى هي ا ل و ق ا ي ة اللغه ا ذ ن الواجب علينا عند ظهور الفتن أ ن نتقي هذه, هذه الفتن مصداقا لقول الله تبارك وتعالى واتقوا فتنه ة خاصة لا الذين ظلموا ل ل فأمرنا ا تصيبن منكم ج لا في ع ل ه أمرنا بأن ن تصيبن ق اتقوا واتقوا ي الفتن لا فتنة فتنة ت الذين ظلموا منكم خاصه ة و ذ ه الآية أ و ل ما ب د أ به ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله تعالى كتاب الفتن, من كتاب الفتن صحيح كتاب ا ل في ت ن ف صحيح ا ل إ م ا م البخاري ب د أ ه ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله تعالى بهذه ا ل آ ي ة قال الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره ل ل آ ي ة قال هذه ا ل آ ي ة و إ ن كان المخاطب بها هم ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها ع ا م ة لكل مسلم ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن ا ل آ ي ة خاطب بها ص ح ا ب ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولا يعني أ ن ا ل أ م ر خاص بهم ف إ ن ا ل ع ب ر ة كما يقول علماء ا ل ق ر آ ن ا ل ع ب ر ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ودلل على ذلك الحافظ ا بن كثير ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أو تعوذ من الفتن وحذر من الفتن بل أ خ ب ر ن اخبرنا كما ذكرنا أ بظهور الفتن مما يدل على أ ن ا ل آ ي ة عامه لكل, لكل مسلم قال ح ا ف ظ ا بن كثير هذه ا ل آ ي ة و إ ن كان المخاطب بها هو ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها ع ا م ة لكل مسلم ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يحذر من الفتن وقال ا ل أ ل و س ي رحمه الله في روح المعاني قال فسرت ا ل ف ت ن ة في قوله تعالى واتقوا ف ت ن ة ا ل آ ي ة قال فسلت الفتنه ب أ ش ي ا ء منها المداهنه ة في بالمعروف الأمر ا ل و ن ي عن المنكر واتقوا في ت ت ن ة لا ص ب ن الامر ذ ي ن ظ ل م منكم بالفتنة خاصة المقصود الآية المداهنة قيل في ل أ بالمعروف والنهي عن المنكر و ق ي ل المقصود قال ومنها التفرق والاختلاف وقال ومنها ترك ا ل إ ن ك ا ر على البدع إ ذ ا ظهرت ومنها أ ش ي ا ء غير ذلك وما ذكره ان الالوسي, الالوسي رحمه الله تعالى من باب التمثيل لا من باب التاصيل ذكر أ م ث ل ة مما يطلق عليه اسم ا ل ف ت ن ة اسم ا ل ف ت ن ة فذكر ان ل م د ا ه ة ا ل أ من ر بالمعروف ا ل و ي ع عن اسباب ل فلا الأمر بالمعروف والنيع المنكر م ن أن نداهنة عن ك ر يجوز و ي ي سيأتي الحديث قضية أ الأمر ت الإشارة إلى ذلك عن ل والنيع المنكر من كلام الإسلام م من ع ر و ف عن شيخ ن ن ة ي ي ر ح ظهور الفتن و اشتعالها عدم ضبط فقه ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيأتي ا ل ا ش ا ر ة الى ذلك ثم ذكر ا ل ترك ف ق والاختلاف ثم ذ ر ترك الانكار على البدع و ه ذ ا يدخل في ج م ل ة انكار يعني المنكر والامر بالمعروف وقال ابن الجوزي في ذ ا د ا ل م ث ي ر قال وللمفسرين في معنى الكلام اي في معنى ق واتقوا ل ه ت ع ل ى و ا ف ت ن ة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه قال ا ل ل رحمه الله وللمفسرين في معنى الكلام قولان أ ح د ه م ا لا تصيبن الفتنه الذين ف ت ن ا ل ظلموا اي ل ف ت ت ن س ص ب الفتنه ذ هذا ي ن المعنى أن ظلموا الأول ل ا تعالى و ستصيب ق و ا لا فتنة ت ن الذين ظلموا أي, الذين ظلموا الذين ظلموا أي اتقوا التي تصيب اتقوا الفتنة الذين ظلموا قال والثاني لا يصيبن عقاب الفتنة لا يصيبن عقاب الفتنه اي لا ن ل اتقوا ل ن الفتنه ا ن ي الكلام ل ع ا م لعمة الناس اتقوا الفتنه التي أ ص ي ب ت الذين ظلموا فعلى هذا المعنى الثاني يقع إ ش ك ا ل لماذا التحذير ل ع ا م ة الناس مع أ ن منهم من لم يظلم في الظاهر فقال فان قيل فما ذنب من لم يظلم قال فالجواب انه بموافقته للاشرار ولم يظلم في الظاهر لم يظلم في ا ل ظ ا ه قال فالجوء أ ن ه بموافقته للاشرار أ و ب س ق و ت ه عن ا ل إ ن ك ا ر أ ن يسكت ا ل إ ن س ا ن عن إ ن ك ا ر المنكر في محله وسيتي ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى هذا ا ل أ م ر فكثير من ا ل أ م و ر لا يصلح فيها خ ا ص ة في زمن الفتن إ ل ا السكوت كما بينه شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله سيتي سنتحدث عن هذا الموضوع المقصود أ ن ه ي س ك د عن ا ن ك ا ن ا م ن ك ر في محله يعني الواجب أ ن ينكر فسكت فسكت هذا هو المقصود و إ ل ا كثير ا ل أ م و ر ا ل أ و ل ى فيها ا ل س ك و ز و ا ل أ و ل ى فيها الكف كما ت ف السلف عن كثير من ا ل أ م و ر وقصدهم بذلك ا ل س ل ا م ولذلك فنبين أ ن مع... معنى قولي أو معنى القول المشهور عن السلف حيث يقولون الساكت عن الحق شيطان أ خ ر س هذا من الكلام الذي ينبغي ان, نفهم الذي ينبغي أن نفهمه اذا سكت ا ل إ ن س ا ن ح ك م ة يدخل في معنى هذا الكلام إ ذ ا سكت ا ل إ ن س ا ن ل م ص و ع ة ر ا ج ح ة ندخل فالكلام ي معنى لنفى ل ل ا ا ك مقيد م من سكت ه و ه ذ الساكت هو قيد ا ك ل ا م عن الحق هوى وسنتحدث ونعرج في هذا ا ل أ م ر عن سكوت بعض العلماء أو سكوت العلماء في وقت معين ف إ ن السكوت لا يذم على سبيل ا ل إ ط ل ا ق سيأتي نتكلم عن هذا الموضوع هذا اذا قال ف إ ن قيل فما ذنب من لم يظلم فالجواب أ ن ه ب م و ا ف ق ة ل ل أ ش ر ا ء و بسكوته عن ا ل إ ن ك ا ر أ و بتركه ل لل... ل ف ر ا ر استحق ا ل ع ق و ب ة ا ل ف ر ا ر من الفتنه استحق العقوبه ة <تصفيق> إذن تبين من ذ ا المبحث أن الواجب الفتن أن عند ظهور الفتن أن نتقي هذه الفتن نتقي الفتن هذه هذا كيف ل مجمل ا م ك نتقي الفتن بالسير على القواعد والضوابط التي سطرها أ ه ل ا ل س ن ة والحديث عند حلول الفتن و ا ل ش ه و ا ر ف إ ذ ا ص ا ر المرء على قواعد اهل ا ل س ن ة ف إ ن ه يكون ممن اتقى او ممن يتقي ا ل ف ت ن ة اذا لكي يتقي العبد ا ل ف ت ن ة ا ل م ض ل ة لا بد من من قواعد م ع ي ن ة وله المقصود من هذه ا ل س ل س ل ولذلك اسميت الموضوع القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات لان الانسان اذا ص ا ر على هذه القواعد وعلى هذه ولذلك ى ه ه ا ع كان المبحث السادس معنى القواعد والعظات تبين ان اتقاء الفتن بهذه القواعد فما هي القواعد وما هي العظات القواعد جمع قاعده وقد فرق العلماء رحمهم الله تعالى بين ا ل ق ا ع د ة والضابط بين القاعدة والضابط القاعدة ف ا ل ق ا ع د ة تطلق على ما يشمل أ م و ر ا ك ث ي ر ة أ و أ ب و ا ب ا ك ث ي ر ة فمثلا عندما, عندما نقول اليقين لا يزول بالشك هذه ق ا ع د ة من القواعد ا ل ف ق ي ن لا ي ز و ب ا ل ش ه فنقول هذه ق ا ع د ة لا ض ب ط ما نقول عن هذا الكلام انه ضابط و إ ن م ا نقول ق ا ع د ة لما ل أ ن ه ا تشمل أ ب و ا ب ك ث ي ر ة وتطبق على ابواب ك ر تطبق على أ ب و ا ب ا ل ص ل ا ة على أ ب و ا ب ا ل ط ه ا ر ة ا ل ز ك ا ة إ ل ى ذ ي ر ذلك لكن إ ذ ا كان الكلام خاص بباب معين إ م ا ا ل ص ل ا ة أ و ا ل ز ك ا ة أ و ا ط ر ف نقول هذا ض ب ط إ ذ ا ما كان يشمل أ ب و ا ل ك ث ي ر ة أ و أ م و ر ك ث ي ر ة نقول ق ا ع د باب واحد أ و أ م ر واحد نقول ضابط و إ ن كان بعض العلماء تسامحوا يطلقون أ ح ي ا ن ا على ا ل ق ا ع د ة اسم الضابط والعكس هذا من باب التسامح و إ ن كان فعلا بعض العلماء كالسجي في آخرين لا يفرقون بين ا ل ق ا ع د ة والضبط لكن صح التفريق بينهما ق ا ع د ة ما مات تشمل أ ب و ا ب ك ث ي ر ة بخلاف ه الضابط اشمل أ م ر معين أ و باب معين فكلامنا نحن عن القواعد ك لان م الفتن عن ا ق و ا ا ع د لأن ل ك ث ي ر ة فكلامنا عن أ م و ر ك ث ي ر ة عن فتن ك ث ي ر ة تحصر في ا ل أ م ة فلابد أ ن تضبط بقواعد وإن كان أحيانا نفرع ونذكر بعض الضوابط لكن ا ل أ ص ل كلامنا ع م ا ذ عن القواعد وقد نفرع في بعض المسائل ونذكر بعض الضوابط ا ل خ ا ص ة في بعض الامور أ م و ر إذن ل الضواب يطلق على القاعدة ق وقد و وهذا هو ا ا ع د ة س الأصل ن ق ل نقول هذه قاعدة أو أصل كما يطلق الأصل على ماذا؟ على الضوابط كما بينه الإمام هذه بينه ماذا قاعدة كما كما أو بن نجين إيش ح م المعنى ه الله هذه القواعد إذن قلنا القواعد والعظات ا ش م ع ن ى العظات اولا نقرر ان العظات لا تخرج عن عن القواعد في كلامنا في كلام ا ل آ ن في هذه ا ل س ل س ل ة لا اخرج العظات عن القواعد فتكون الموعظة قاعدة. تكون الموعظه قاعده كما سنرى في اول ق ا ع د ة أ و ل ق ا ع د ة هي العظه ة قاعدة أول التي سنتكلم ع ن اذا هي عظة إ فالعظات في ك لا م ي لا تخرج عن كونها قواعد قد قواعد قواعد نقول تكون تخرج هناك لكن كونها أو الموعظة أو عن العظة لا العظة العظة محظف تطلق الموعظه د ويراد ا ل بها النصح والتذكير بالعواقب وتطلق ا ل ع ظ ة ويراد بها ا ل ع ب ر ة والاعتبار العبرة والاعتبار العظة ويراد بها وتطلق الوصية والامر ودي المعاني نحتاج إ ل ي ه ا في زمن الفتن ولذلك كل القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات نحتاج إ ل ى النصح والتذكير بالعواقب, بعواقب ا ل الامور ل أ ن كثير هي ا ل أ م و ر تشكل على الناس ف إ ذ ا أ ش ك ل عليك شيء فانظر إ ل ى نتائجه كما قال ابن رحمه الله. إذا أشكل عليك القيم رحمه قال ابن الله إذا شيء فانظر إلى نتائجه إلى والناظر البصير ينظر إ ل ى عواقب ا ل أ م و ر كما بينه ابن جوزي عليه ر ح م ة الله المقصود ان نحتاج الى ا ل ع ب ر ة والاعتبار فالله تبارك وتعالى حسنا وامرنا في كتابه بالاعتبار اعتبروا نعتبر بما حصل في التاريخ وبما حصل لغيرنا كيف تعاملوا مع الفتن وماذا حصل ونحتاج كذلك إ ل ى ا ل و ص ي ة و ا ل أ م ر وصيه النبي ل عليه الصلاه والسلام أمر, امر النبي عليه الصلاه والسلام نحتاج كذلك إ ل ى وصايا السلف عند حلول الفتن والشبهات اذا ج إلى ه ه ل أ م و ر إذن ا ل ع ظ ة تطلق على النصح والتذكير بالعواقب على ا ل ع ب ر ة والاعتبار تطلق على ا ل و ص ي ة والامر قال النووي رحمه الله تعالى قال في ك ت الوعظ ب تحرير ا ف ا التنبيه قال ا ظ ل التخويف والتذكير بما يرق له القلب وقيل هو النصح والتذكير بالعراق و ا المقصود في كلامنا ا ق ل وده في ي ك ت ذ هذا كلام النووي في تحرير الفاظ التنبيه وفي كتاب العين الفراهيدي رحمه الله قال العظة ا ل م وعطت ة ثم قال وعدت الرجل اعظه ع ظ ة و م و ع ظ ة واتعظ تقبل ا ل ع ظ ة وهو تذكيرك اياه بالخير ونحوه مما يرق له قلبه أشار إلى مسألة التذكير إلى وهذا ابن الاثير في ا ل ن ه ا ي ة قال العبر جمع ع ب ر ة العبر جمع عبرة وهي ك ا ل م و ع ظ ة مما يتعظ به ا ل إ ن س ا ن ويعمل به ويعتبر ليستدل به على غيره إ ذ ا ا ل م و ع ظ ة ع ب ر ة واعتبار وقال الفيومي و م رحمه الله في المصباح المنير قال يعظه وعظا و ع ظ ه امره ب ا ل ط ا ع ة ووصاه بها وعليه قوله تعالى قل انما أ ع ظ ك م ب و ا ح د ة اي اوصيكم وامركم فاتعظ ل اي ثمر وكف نفسه ق اذا ل كلام اهل العلم يدل على ما ذكرنا ان ا ل ع ظ ة تطلق ويراد ب ي ش النصح والتذكير بالعواقب ي ر ا د بها ا ل ع ب ر ة والاعتبار يراد بايش الوصية والامر فنحن نحتاج عند ح ل ودليل ل الفتن المضلة ن و ع ح و المواعد ل الشبهات إلى ا ع احتياجنا ب ن والأوامر ن ح ت إلى العبرة والاعتبار ح ت ج إلى الى ع ا احتياج ة ودليل إ العظاف عند حلول الفتن والشبهات حديث العرباض بن ساريه ة رضي ا ل ل عنه ورضاه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم م و ع ظ ة ب ل ي غ ة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا ا م و ع ظ ة مودع فقال نعم فقالوا اوصينا فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أوصيكم, بالسمع والطاعة اوصيكم بتقوى الله عز وجل وبالسمع و ا ل ط ا ع ة و إ ن ت أ م ر عليكم عبد حبشي فانه إ ن من ه منكم يعيش فسيرى خ ت ل ا ا كثيرا ف ومر م ع ا كلام الألوس من ن أ من م ا ا فسرت ف ت به ل ة الاختلاف والتفرق ا فدل ل د ح يعش ث ل الاختلاف والفتن ل ى احتياجنا ا في زمن و ب و ا ا ت إلى ل من منكم و ا قال السلام ع عليه د ف إ ه من م يعيش فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهرين ب ع بعد عليها ل ا ب ن وقد ا وإياكم ومحدثات الأمور ضلالة ضلالة النار ج د محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل وكل و فإن في كل مر معنا في سنه مضت تكلمنا عن, عن البدع والبدع لا تكون في, في المسائل ا ل ع م ل ي ة فحسب ان تكون في الاعتقادات وتكون في ا ل أ ف ك ا ر وتكون في التصرفات إذن ماذا ابن عنه دلنا دلنا أن حديث نحتاج العرباد ساري رضي الله ورضاه على ماذا دلنا على أن نحتاج في زمن الفتن ا ل م ض ل ة وفي زمن الشبهات نحتاج الى العظات و أ ش ر ت على أ ن العظات لا تخرج عن كونها قواعد فنسير في الخلف السنة نحتاج للقواعد من جملة القواعد لكن نريدش هالقواعد التي نظرها التي ذلك على أهل للقواعد والعظاة جملة القواعد القواعد قواعد هذه ممن فارقوا منهج السلف لا نريد السير على قواعد السلف الصالح رضوان الله, عليه. رضو الله عليهم قواعد اهل سنبين إما أن ينص ي إما ع ل ا ا السنه ا ا أو تستنبط ا ل والجماعه ا من ا ل ش ي ر ة ا ل ع م ل ي ة ل ل ص ح ا ل ء عند حلول الفتن وشبوات ا ل قال ع م ر بن عبد العزيز رحمه الله ويصف ا ل ص ح ا ب ة و س ا د ا ت ا ل تابعين قال إ ن ه م على ع ل م وقفوا و ب ب ص ر ا لنا في د كفوا فليذبحوا سلفا ليس س ك و ت على سبيل إ ط ل ا ق ل ي ذ ا ا ل أ ن ر ولسير العملين السلف ع م ل ل ل ي لما حصلت ا ل ف ت ن ة ولعلني أ ش ي ر إ ل ى هذا كذلك لما حصلت ا ل ف ت ن ة بين ا ل ص ح ا ب ة بين علي رضي الله عنه و م ع ا و ي ة رضي الله عنه وارضاه ورضي الله عن جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فريق ذهب مع علي رضي الله عنه وفريق ذهب مع م ع ا و ي ة رضي الله عنه وارضاه ومعتقدوا المقصود ذ ذلك ي في علي رضي أصاب الله هو عنه و ع اجتهد اجتهد عن الجميع عن ا اجتهد الله ألسنةنا ا و فهو ورضي ونكف ي ة مجتهد م ذلك ل أ ن ه لما حصلت ف ر ق ة ذهبت مع علي رضي الله عنه و ر ض ا ه و ف ر ق ة ذهبت مع معاويه ة رضي ا ل ل ع ن هناك ورضاه ه طائفه ة اعتزلت ذ ه الطائفة نستفيد منها بزلت عند حصول الفتنة عند فعندما تحصل الفتن ويحصل الاشتباه كثير ما تحصل الفتن بين طائفتين احيانا من العلماء والفقهاء فاذا لم يتبينك الصواب مع اي طائفه يحصل الاشكال تحتزن ف ط ا ئ ف ة من الصعب اعتزلوا فتنه لم يذهبوا لا مع علي ولا مع معاويه الله ع ن وقد أ و ر د الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ت ذ ك ي ر ة الحفاظ ولعله إ ن لم ت خ ن ا ل ذ ا ك ر ة في ت ر ج م ة عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن الثوري أ ن ه قال اسمع لي كلام الثوري لي قال الثوري رحمه الله يقتدى بعمر في ا ل ج م ا ع ة عمر رضي الله عنه في ا ل ج م ا ع ة لم تكنش فتن ي ن قال ت د ي في به ج م الثوري ع ة ق ا ا ل رحمه الله نقتدي بعمر في ا ل ج م ا ع ة ونقتدي بابنه في الفرقه, نقتدي بابنه في الفرقة. يقصد الظن لانه اعتذر المقصود شاهد من هذا الامر ان الكف والسكوت لا يذم على سبيل ا ل إ ط ل ا ق يذم إ ذ ا حصل السكوت والكف في غير موضع إ ذ ا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ويصف ا ل ص ح ا ب ة وسادات التابعين إ ن ه م على علم وقفوا وببصر نافذ ك ف ر م ق ص و د من هذا ا ل أ ث ر إ ذ ا كاد حال ا ل ص ح ا ب ة ومن ت ب ع ب إ ح س ا ن على هذا الحال أ م ر على ل هذا ا فيجب علينا أ ن نسير على نهجهم ونسير على طريقتهم ونسير على القواعد التي ص ا ر و ا عليها عند حلول الفتن والشبهات وهذه القواعد هي التي صار عليها أهل السنة والجماعة صار عليها اهل ل والجماعة ل س ن ة صار ع ي ا أ ه ا ل س ن ة والحديث أ ه ل ا ل أ ث ر رحم الله الميت والحي منه م فنسير على قواعد للسنة ل أ اهل ا ل س ن ة والحديث كما يقول شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله أ ه ل ا ل س ن ة والحديث هم ن ق ا و ة المسلمين وهم خير الناس للناس و أ ه ل ا ل س ن ة والحديث هم أ ع ل م الناس بالحق و أ ر ح م ه م بالخلق يقول شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله في الفتاوي قال والخوارج هم أ و ل من كفر المسلمين يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعته م ويستحلون دمه وماله وهذه حال أ ه ل البدع يبتدعون ب د ع ة ويكفرون من خالفهم فيها و أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يتبعون الكتاب و ا ل س ن ة ويطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيتبعون الحق ويرحمون الخلق فيتبعون الحق ويرحمون الخلق ادم مما تميز به اهل ا ل س ن ة رحمهم الله فنسير على قواعده لانهم اعلم الناس بالحق وارحمهم بالخلق ومن لم يسر على القواعد عموما وعلى ا ل ض و ا ر ط عموما يوقع نفسه في الفتن هذا اللكنوي رحمه الله في الرفع والتكميل أشار إلى هذا إلى في معرض كلامه عن ف ت ن ة ح ص ل ت في زمنه وهي أ ن بعض ا ل أ غ م ا ء في زمنه طعن في العلماء وهذه من أ ع ظ م الفتن لا ينبغي أ ن نستصغر هذه ا ل ف ت ن ة الطعن في علماء ا ل س ن ة في الكبار حتى ي أ ت ي ا ل ر و ي ب ض ة ويردون عليهم بغير حق ويتكلمون فيهم وفي أ ع ر ا ض ه م وفي علمهم هذه من أعظم الفتن. من اعظم ل ف ت ن من أ الفتن فما ينبغي لنا أ ن نستهين بهذه ا ل ف ت ن ة ل أ ن هذه ا ل ف ت ن ة عظمى ب س ب ب ه حصلت فتن ل أ ن ه عندما ت س ق ط مقام العلماء في أ ي الناس بسبب طعن الرويضه ب فيهم لا يسمع ع ا م ة الناس إ ل ا من رحم الله للعلماء عند حلول الفتن فيقع ما يقع والواقع أ ك ب ر دليل على ذلك قال ا ل أ ك ن و ي رحمه الله ونذكر نبذا من عبارات النقاد تضييقا لطعن أ ص ح ا ب الفساد ف إ ن كثيرا منهم افسدوا العلماء في الدين, طعف العلماء سبب الفساد الفساد في, الدين في الدين وأهلكوا وهلكوا بجرح أ ئ م ة الدين و ظ ل و ا واضلوا بقدح اكابر السلف واعاظم الخلف فدائما تكون ا ل غ ف ل ة عن قواعد ا ل س ن ة سبب للفتن ا ل م ض ل ة وسبب للشبهات وسبب لأهل الفسان. المبحث ا ا ل ا ل س ا ب ع إ ذ ا ذ ك ر ن اننا أ لابد ان نتمسك بقواعد ل س ن و ل ي ه ي ت ق ي ا ل مر ء الفتن و ا ل ش ب ه ا ت ما هي الفوائد هو المبحث ا ل س ا ب ع ما هي الفوائد ا ل م س ت ف ا د ة من السيري على هذه القواعد. عند ل القواعد ى هذه ع حلول الفتن ا ل م ض ل ة وعند حلول الشبهات ماذا ي س ت ي ل ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا صار على قواعد ابن السنه ر ع ا ي ة القواعد تعصم تصور المسلم من أ ن يقع تصوره فيما لا يقره ش ر ع ل أ ن الفتن ة ا ل م ض ل ة بطبعها توقع في الاشتباه إ ذ ل ك كانت الشبهات من ج م ل ة الفتن فحصول الاشتباه يوقع في التصور ا ل خ ط أ للواقعه و ل ل ن ا ز ل ة وللحدث فالذي يعصم تصورك هذه الاشتباه القواعد لأن حصول الاشتباه الذي هو بدوره يوقع المرء في التصور ا ل خ ط أ يلزم من إيش من الحكم الخطا أ لأن الحكم لان ح ك م على ل ش ي ء فرع ع تصوره وسأتي نتكلم هذه عن الحكم ق القواعد ا العظيمة الفتاك ع د ة من ل في على الشيء فرع عن تصوره لابد أن تتصور المسألة الحادث جيدا والواقعة أن تتصور تتصوره النازلة فتصور الفتنه التي حلت لا بد أ ن يكون عندنا تصور ثم نحكم ث م نحكم م أ ا أ ن ن د ف ع أ ن ت ف ا ا ل ع ا ط ف ة ف ا ل ع و ا ط ف عواصف كما يقول العلماء دون نظر ودون ت ت ب ت وسيت الكلام عن ا ل ت ت ب ت عند حلول الفتن وترك الاستعجال فمن استعجل الشيء قبل أ و ا ن ه ابتلي بحرمانه نقع فيه في هذا ا ل أ م ر عدم التصور الذي يعصمنا من التصور الصحيح القواعد. القواعد. لان ق و ع القواعد د ل أ تقع الفتن. الفتن كما اخبر النبي عليه فانك قطع الليل ا ل م ظ ل م ت أ ت ي فتنه يمشي معها ا ل إ ن س ا ن و ي س ي ر ه ا قد يرجع قد لا لعدم وجود القواعد عندها قد يسلم تاتي ا ل ف ت ن ة ا ل أ خ ر ى يقع م ر ة ثانيه ويقع م ر ة ث ا ل ث ة ويقع مره ر ا ب ع ة ل أ ن ن ا في زمن الفتن ة لكن الذي يعصمك من ذلك القاعده ق ا ع د ة إ ذ ا كانت عند ا ل إ ن س ا ن بعد فهمها تاتي الفتنه يضبطها بقاعدتها, يضبطها بقاعدة. تأتي الفتنة الأخرى يضبطها بقاعدتها. فيسير بعد ذلك عند حلول الفتن والشبهات على منهج السلف فكثير من الناس خالفوا منهج السلف الصالح عند حلول الفتن والشبهات ل أ ن ه يظن أ ن التصرف ينبغي أ ن يكون بعاطفه ة العاطفة محمودة إذا قيدت بالشراء والشرع قائم على القواعد على أول قيدت إذن ذ ه الفائد ر ع ا ي ة القواعد تعصم تصور المسلم من ان يقع تصوره فيما لا يقره الشرع الفائده ة الثانية رعاية القواعد, الفائدة الثانية رعاية القواعد تعصم المسلم من الخطأ من تعصم و ذ ه نتيجة ا ل ف ا ئ د ة ث ا ن ي ة نتيجة الفائدة ثانية نتيجة الفائدة, الأولى الفائدة الثانية الاولى ن ت ي ج ة ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى رعاية القواعد تعصم المسلم من ا ل خ ط أ ل أ ن ه إ ذ ا صار وراء ر أ ي ه فيما يجد أ و حلو عند حلول الفتن إ ذ ا ظهرت وحللها بعقله ونظر فيها بنفسه كثيرا ما تحل الفتن فينظر فيها ا ل إ ن س ا ن بنفسه ويستقل يقول لي كان لكانديشون عنها ظهر ظهر إيش من تجد ت كثيرا ي ر السلة من ع ذ ولذلك ن عنده و ويأتي هو ال... ولا الفتن لا العبناء لا العين النفير ويقول ظهر لي الله في في في ايش يا شخص ظهر ك ل م ة سمعتها من بعض الدعاه تدل على ا ل ح ك م ة قال إ ن الجهال هم وقود الفتن الجهال هم الوقود يعظم المسلم ع القواعد ع ا ي ت ص ا ل م من الخطا لانه إ ذ ا صار وراء ر أ ي ه في ميجد او عند حلول الفتن ا ل م ض ل ة إ ذ ا ظهرت وحللها بعقله ونظر فيها بنفسه دون م ر ا ع ا ة القواعد ف إ ن ه لا ي أ م ن أ ن يقع في ا ل خ ط أ و ا ل خ ط أ إ ذ ا وقع ف إ ن عاقبته ليست ب ا ل ح م ي ل ة بل ربما ازدادت الفتن واشتعلت أ ك ث ر ف أ ك ث ر ل أ ن ا ل أ م ر لا يخص ح ا ل ة ع ي ن ي ة كثير كثيرا ما ت أ ت ي الفتن قد تكون الفتنه ع ي ن ي ة لكن كلامنا خ ا ص ة عن الفتن التي ت أ ت ي ش عامه ع ا م ف ي ن ت ج ع ن ه ا م ا ينتج ي ن ت ج عن عدم السير على القواعد هذا ا ل أ م ر الذي ذ ك ر ه س ا ئ د ه ا ل ث ا ل ي ه مراعاه القواعد يسلم بها المسلم من الاثم و لا يلحقك الاثم متى لا يلحق المخطئ الاثم اذا كان مجتهدا و كذلك العمي او طالب العلم لا يلحقه الاثم اذا ا خ ط أ في حاله إيش هي؟ اذا تبع المجتهد معنى ذلك حللها بنفسه نظر فيها بنفسه دون السير على ط ر ي ق ة العلماء ي أ ث م يأسم ل أ ن ه ليست له ا ل أ ه ل ي ة في القول في ذلك والنظر في, في ذلك فيلحق الاثم من هذا الجانب ل أ ن ه ليست له ا ل أ ه ل ي ة فيدخل ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إ س ل ا م المرء تركه ما لا يعنيه نعم هو أ م ر دين لكن لا يعنيك من جهه ة البت ف ي و البث ك يعنيك ل لا ل ا ا م من فيه جهة فيه والكلام فيه, فيه, فيه. ذ في إذن هذه إذا ه بها لأنه عقله ورأيه ويلحقه المسألة الفائدة الثالثة مراعاة القواعد يسلم بها المسلم من الإثم لأنه إذا اعتمد على يقع في الخطأ ويلحقه الإثم الفائدة الرابعة يسلم على من في يقع ا ل س ل ا م ة من الندم او ا ل ن د ا م ة ت ان غ ا ل ب من حلل ا ل ف ت ن ب ن ف س ه و بات فيها و اعتقد و تصرف دون ا ل س ي ر على قواعد ا ل س ن ة و دون م ت ا ب ع ة العلماء يندم في ا خ ر المطاف يندم ا ل س ل ا م ة من الندمات لانه صار على قواعد لانه صار على غير قواعد اهلي أهل ا ل س ن ة ا ل ف ا ئ د ة ا ل خ ا م س ة وهي ف ا ئ د ة ج ا م ع ة ادخل فيها كل ما مر ة معنا من ف و ا ئ د انه من ص ا ر على ق و ا د ه ل ل س ن ة عند حلول الفتن والشبهات ف إ ن ه يثبت ثباتا ل آ ن تجد الشباب يتقلبون م ر ومره مع هؤلاء و م ر ة ث ا ل ث ة مع أ و ل ئ ك يتقلم فيجعل دينه عرضه ة للخصومات العزيز و كما عمر أثر عن عمر بن عبد بن ذ ا نادف عن أنه ماذا للخصومات م يثر ع ى على ملهج ولم يلزم العلماء فائض عظيمة فإذا جامعة السلف القواعد فائضة فإذا تبا فهذه سير غرز ا ة عند خ ل ل الفتن ا و ش يعني يرزق ع ن ي ي ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا صار على هذه القواعد أ ت ب ا ت قال شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله ذكر هذا الكلام في مجموع فتواه وذكره كذلك في نقد المنطق قال شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله و أ م ا أ ه ل ا ل س ن ة والحديث فما يعلم أ ح د من علمائهم ولا صالح عامتهم ف ه ل ا ل س ن ة فيهم العلماء وفيهم العام وطلاب ب ي ن ه م العلم من أهل السنة هل السنة أهل هل ف ي ه م ع ل م العام ء فيهم ط ا ب ل م فيهم ل ع ا الذين يتبعون طلاب العلم ويتبعون إيش العلماء قال ابن تيميه رحمه الله و أ م ا ه ل ا ل س ن ة والحديث فما يعلم احد من علمائهم ولا صالح عامتهم أ ر ا ج ع قط عن قوله واعتقاده لم اذا سباب إ وجدت المرء يتردد بل تجد الطالب يتردد اعلم أ ن ه عنده قاعده فلا خلل للتي ادت به إ ل ى ما ادت قال رحمه الله وما يعلم أ ح د من علمائهم ولا صالح عمتهم رجع قط عن قوله واعتقاده بل هم من أهل السنة بل هم أ ع ظ م الناس صبرا على ذلك على م على اعتقادهم ذ ا ل ى ا ع وعلى قوله و إ ن امتحنوا ي <تصفيق> اي حصلت ل و م ش المحن ب أ ن و ا ع المحن وفتنوا ب أ ن و ا ع الفتن وهذه حال الانبياء أ ن ب ي ء ي ع ي حال ا ل أ ن عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل ت ب ا ت امتوحن و ب أ ن و ا ع المحن وفتن و ب أ ن و ا ع الفتن وهذه حال ا ل أ ن ب ي ا ء واتباعهم أ ت ب ع ه م و أ من المتقدمين أ ي حالهم ا ل ت ب ا ت على المعتقد وعلى أ ق و ا ل ه م ولو فتن ولو حلت, المحل ولو حلت الفتن م ح حلت ل ولو ا ل م ض ل ة من المتقدمين ك أ ه ل ا ل أ خ د و د ونحوهم وكسلف ي هذه ا ل أ م ة من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين وغيرهم من ا ل أ ئ م ة حتى كان مالك رحمه الله يقول لا تغبطوا أ ح د ا لم يصبه في هذا ا ل أ م ر بلاء أ ي لا بد من حصول الابتلاء وهذا القول القول مبني ا الله ل ك رحمه م على ماذا على أ ن ه حل البلاء بالشخص أ و بالجمع بعد تمسكه بالحق ل أ ن ا ل إ ن س ا ن قد يظهر عليه الابتلاء لكن أ ص ل ه أ ن ه لم يتمسك بالحق لم يتمسك بالحق يتمسك إيش باب فهذا وهذا قال لا تغبطوا احدا لم يصبه في هذا ا ل أ م ر بلاء يقول قال ابن ت ي م ي يقول أ ي م ا ل ك إ ن الله لابد أ ن يبتلي المؤمن ف إ ن صبر رفع درجته كما قال تعالى الافلام أ ح س ب الناس أ ن يتركوا أ ن يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فتن من فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال تعالى وجعلناهم ق ا تعالى ل و َََُْ أ َ ئ ِ م َّ ة ً يهدون ََُْ ب ِ أ َ م ْ ر ِ ن َ ا لما ََ صبروا ََُ وكانوا ََُ ب ِ آ ي َ ا ت ِ ن َ ا يوقنون َُِ وقال تعالى والعصر ََ ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم قال ابن ت َ م ي و َ ا صبر من اهل الاهواء ع و وقد أ ه د اهلها يصبر على اقوالهم وعلى اعتقاداتهم قال ومن صبر من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء على قوله فذاك لما فيه من الحق وده وهو ويدل على ما ذكرنا بعد وإن بعد بتريد أنه أهل الأهواء كلام ذكرنا التمسك ذلك الإمام الفيمي الرحيم على ليس الحق الصبر الحق بالحق لقد ما إذا عظيم من ثم يعني في في تصبر يصبر ما السبب يكون في بعض كلامهم لا كل, كل الاعتقاد ل أ ن الباطل المحض لا يمدح لا يمدح في بعض كلامهم حق قال ومن صبر من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء على قوله ف ذ ا ك لما فيه من الحق طب عضية من الحق اذ ل ح ق إ لا بد في كل ب د ع ة تلا القيود إ ذ لا بد في كل ب د ع ة عليها طائفه ة كبيرة ذ ا القيم ل كبيره و ن طائفة ك ة بدعة إذ لابد في كل ل في ي ع ا طائفة كبيرة من الفرق لكن عندها شيء الحق قال إ ذ لا بد في كل ب د ع ة عليها ط ا ئ ف ة ك ب ي ر ة من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم و ا ل و ا ف ق عليه أ ه ل ا ل س ن ة والحديث ما يوجب قبولها إ ذ الباطل المحض لا يقبل بحال د ثم ق ر ح م ه الله وبالجملة فالتبات ا ا ل و ت س قال ر ر في أ ه ا ل ح د ي ث والسنة أضعاف أضعاف أضعاف م ا ه و عند أهل ا ل ك ل ا والفلسفة م فمن ا ل أ م و ر التي تميز بها ا ل س ن ة ا ل ت ب ا ت وهذا لسيرهم على, على قواعد على ق و السلف ع د ا إ ذ ا بينا أ ن اتقاء الفجر ا ل م ض ل ة والشبهات إ ذ ا حلت بالتمسك بالقواعد أ ي قواعد قواعد أ ه ل ا ل س ن ة فبالتمسك بها يستفيد ا ل إ ن س ا ن الفوائد ا ل ج م ة وجماعها الثبات على المعتقد الصحيح وعلى العمل وعلى القول الصحيح ما هي هذه القواعد الان سندخل في ذكر القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات أول هذه القواعد. قواعد كثيرة. اول ل ق ا هذه القواعد والعظات وهذه ا ل ق ا ع د ة هي عظه كل ما أ ص ا ب ن ا من فتن م ض ل ة ومصائب وبلايا فبما كسبت أ ي د ي ن ا هذه ق ا ع د ة ينبغي ان تكون م ق ر ر ة في القلوب كل ما أ ص ا ب ن ا من فتن م ض ل ة فهو بسبب ما كسبت إ ذ ن اذا هذه ق ا ع د ة و ع ظ ة اعلم رحمن الله و إ ي ا ك أ ن كل ما أ ص ا ب ن ا وما يصيبنا وما سيصيبنا من فتن وبلايا ومصائب إ ن م ا هو بما كسبت ومن ت ق ص ي ر ن اعراضنا في حق ربنا ومن إ عن العمل ب ش ر ي ع ة ديننا قال الله عز وجل وما أ ص ا ب ك م من م ص ي ب ة فبما كسبت أ ي د ي ك م نص في الباب نعم ص في الباب ن هناك أ س ب ا ب م ا د ي ة لكن أ ص ل ذلك بما كسبت أ ي د ي ن ا وما أ ص ا ب ك م من م ص ي ب ة فبما كسبت أ ي د ي ك م و قال ت ع السعدي ى وما أصابك من أصابك ي ئ ة فمن نفسك س قال ا ل رحمه الله في تفسير ق وما ل تعالى ه و أ ص ا ب ك م من م ص ي ب ة فبما كسبت أ ي د ي ك م قال يخبر تعالى أ ن ه ما أ ص ا ب العباد من م ص ي ب ة في أ ب د ا ن ه م و أ م و ا ل ه م و أ و ل ا د ه م وفيما يحبون ويكون عزيزا عليهم إ ل ا بسبب ما قدمته أ ي د ي ه م من السيئات وما أ ص ا ب ك م من م ص ي ب ة بما كسبت أ ي د ي ك م و قال تعالى وما أصابك قال من سيئة فمن نفسك سيئة جمهور السلف في تفسير ا ل آ ي ة وما أ ص ا ب ك من س ي ئ ة فمن نفسك من نفسك بذنبك من نفسك بذنبك وقال قتاده كما في تفسير الحافظ ا بن كثير قال ع ق و ب ة لك يا ابن آ د م بذنبك قال ه ق ت ا د ه في تفسير قوله تعالى وما أ ص ا ب ك من س ي ئ ة فمن نفسك ع ق و ب ة لك يا ابن آ د م بذنبك ومجيء م ص ي ب ة و س ي ئ ة ن ك ر في ص ي ا ق النفي وما أ ص ا ب ك م من مصيبه مصيبة نكرة وما اصابك من س ي ئ ة س ي ئ ة ن ك ر ة م ص ي ب ة ن ك ر ة في السياق نفي وما ومجيء ا م ص ي ب ة و س ي ئ ة ن ك ر ة في السياق نفي ت ف ديش عموم ا ل م وعموم ع ص ي ة ا ل س ي ئ ة بلا استثناء ص غ ي ر ة ك او ن ت أ ك ب ي ر ة خ ا ر ج ي ة كانت أ و داخليه ة عام فالأمر بسبب بسبب ا ل ذنوب المعاصي بسبب ما كسبت أ ي د ي ن ا قال صلى الله عليه وسلم و الحديث أ خ ر ج ه الطبراني في الصغير و صححه الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي في صحيح ج ا م ع قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما اختلج عرق ولا عين إ ل ا بذنب وما يدفع الله عنه أ ك ث ر فبين النبي عليه ا ل س ل ا م أن م ا يحصل لنا بسرعه الذنوب وما حصل في أ ح د من ه ز ي م ة في غ ز و ة أ ح د علق بما كسبت أ ي د ي المؤمنين قال تعالى حتى إ ذ ا فشلتم وتنازعتم في ا ل أ م ر وعصيتم فالسبب هو العصيان وقال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 فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم ا ل أ ر ض بما رحبت ثم وليتم مدبرين كيف يكون الجزاء هل, ينزل؟ هل تنزل ملائكه من السماء لا إ ن ه المرض والجوع والتشريد والتقتيل على ايدي ا ل أ ع د ا ء وغير ذلك مما نراه قد نزل على ا ل س ا ح ة ا ل إ س ل ا م ي ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث في سنن سعيد ب ن م ن ص و ر وفي حياتي ا ل أ و ل ي ا ء وصححه الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي ف ي ص ح ي ح ج ا م قال صلى الله عليه وسلم المصائب و ا ل أ م ر ا ض و ا ل أ ح ز ا ن في ا ل دنيا جزاء قال عليه الصلاه والمصائب و ا ل أ م ر ا ض و ا ل أ ح ز ا ن في الدنيا جزاء قال ا ل م ن ا و ي في فيض القدير ويشرح هذا الحديث قال لما اقترفه ا ل إ ن س ا ن في دار الهوان يشر الدنيا أي إلى ب من ا اقترفه م ذنوب ومعاصي وفي الحديث الذي أ خ ر ج ه الطبراني في الكبير و ص ح ا ه الشيخ في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم خمس بخمس ما نقض قوم العهد إ ل ا سلط عليهم ع د و ه ل اذا السبب ممن مننا وما حكموا بغير ما أ ن ز ل الله إ ل ا ف ش ى فيهم الفقر ولا ظهرت فيهم ا ل ف ا ح ش ة إ ل ا فشا فيهم الموت ولا ط ف ف ا ل م ك ي ا ل إ ل ا م ن ع ا ل ن ب ا ت و أ خ ذ و ا بالسنين ولا منعوا ا ل ز ك ا ة إ ل ا حبس عنهم القطر أنظر ما قال المناوي ع ل ا الحديث قال ا ء في شرح ل م هذا الحديث له لفظ آ خ ر في صحيح سنن بن ماجه, ماجة وذكره ابن م ا ج ة في كتاب الفتن ن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه علينا المهاجرين لفظ للحديث الله الله قال أقبل علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال آخر خمس عمر رضي معصر ابتريتم حديث عبد يا ب إذا ه و أ ع و ذ بالله أ ن تدركوهن لم تظهر ا ل ف ا ح ش ة في قوم قط حتى ي ع ل ن و ا بها إ ل ا ف ش ى فيهم الطاعون و ا ل أ و ج ا ع التي لم تكن في أ س ل ا ف ه م الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إ ل ا أ خ ذ و ا بالسنين و ش د ة ا ل م ؤ و ن ة وجور السلطان عليه هذا ا ل جر بسبب بعد ن ا عن الله أ ع م ا ل ك م عمالكم كما كان يقول السلف ولم يمنعوا ا ل ز ك ا ة إ ل ا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إ ل ا ص ل ط الله عليهم عدوا من غيرهم ف أ خ ذ و ا بعض ما في أ ي د ي ه م وما لم تحكم أ ئ م ت ه م بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله إ ل ا جعل الله باسهم بينهم ضد آخر للحديث قال المناوى يشرح الحديث. قال في فيض القدير خمس من الخصال بخمس أ ي م ق ا ب ل ة بها ما نقض قوم العهد أ ي ما ع ا ه د ا ل ل ه عليه أ و ما ع ا ه د عليه قوما اخرين إ ل الا ص صلط... عليهم إ ص ل ط الله عليهم عدوهم جزاء بما اجترحوه من نقد العهد ا ل م أ م و ر بالوفاء به وما حكموا بغير ما أ ن ذ ر الله في كتابه القرآن عن عمد أو جهل نقصد او ل ل ليس الجهل المحض الذي الإنسان ج ه هنا به يعظر إ ن م ا ا ل جهل الذي الإعراض الإعراض سبقه سبقه إ ل ا ف ش ى فيهم الفقر ولا ظهرت فيهم ا ل ف ا ح ش ة يعني الزنا ولم ينكروا على فاعله إ ل ا ف ش ى فيهم الموت كما وقع في ق ص ة بني إ س ر ا ئ ي ل ولا ت ص ف ف ا ل م ك ي ا ل إ ل ا منعوا بضم الميم النبات يعني البركه ة ف ي قد قد يكون النبات قد يكون الخير في لكن لا بركة النبات الضهر لا فيه قال إ ل ا منعوا بضم الميم النبات يعني ا ل ب ر ك ة فيه واخذوا بالسنين قال في الفردوس يقال لعام ا ل م ج ا ع ة والقحط س ن ة وجمعها سنون ومنعوا ا ل ز ك ا ة أ ي إ ع ط ا ء ه ا إ ل ى مستحقيها إ ل ا حبس عنهم القطر أ ي المطر إن هذا هو معنى بيان هذا الحديث فالحديث واضح هو في بيان أ ن ما يصيبنا فهو بسبب ما كسبت أ ي د ي ن ا هذا أ و ل ما ينبغي أ ن نستحضره في خصوص القواعد عند حلول الفتن والشبهات ولما هدم الله جل وعلا سد م أ ر ب لم يرجع ذلك إ ل ى ا ل أ س ب ا ب ا ل م ا د ي ة رغم وجودها نحن لا ننكر الأسباب المادية لكن ننكر لا الأسباب المادية الغفله عن الاصل الذي هو الذنوب ا ل م ع ا ص ي هذا هو الاصل ومع ذلك لا ننكر الاسباب ا ل م ا د ي ة ولما هدم الله سد م أ ر ب لم يرجع ذلك الى الاسباب ا ل م ا د ي ة رغم وجودها بل جعل سبب ذلك انهم اعرضوا عن, دينه عن دينهم وظلمهم أنفسهم واناط الفعل بنفسه ليؤكد سبحانه أ ن ه هو الذي فعل بهم هذا ل ل أ س ب ا ب ا ل م ا د ي ة ا ل ب ح ث ة قال سبحانه فأعرضوا فارسلنا أ ع ر ض و ف أ عليهم سيل ا ل ع ر ي ق وظلموا ق ا ل و انفسهم فأعرضوا فأرسلوا فجعلناهم أ ح ا د ي ث ومزقناهم كل ممزق إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لكل صبار شكور وكذلك لما هزم المسلمون في أ ح د وفي أ و ل معركه حنين لم يرجع الله ذلك إ ل ى أ س ب ا ب ع س ك ر ي ة رغم وجودها ولكنه سبحانه أ ر ج ع ذلك إ ل ى ما كسبت أ ي د ي ه ولو أ ر د ن ا تتبع الباء ا ل س ب ب ي ة في ع ق و ب ة الخلق في كتاب ا لطال ل تعالى ل ه بنا المقال والعاقل يكفيه الدليل والدليلات ومن روائع أم المعالد عفوا أما المعالد أما المعالد فلو جئته ب م ئ ة دليل ل أ و ل النصوص ولوى اعناقها وحرف المقصود كما فعلت ي ه و د من قبل ولئن أ ت ي ت الذين أ و ت و ا الكتاب بكل آ ي ة ما تبعوا قبلتها ه هذا هذه لأنها ا الأصل ينبغي عندنا القواعد ولا يزال معنا الحديث القاعدة القواعد ولذلك وأول تفصيل أجل أن أعظم بدأت ينبغي يكون في عن من ومن ب مقرفة ب د أ ت بها و س أ ف ص ل فيها إ ن شاء الله لا يزال الكلام فيها إ ن شاء الله و تبارك وتعالى اكتفي بهذا أقول قولي هذا والصفر الله لي ولكم والله الله لي أعلى هذا